وإنك لا أجرا غير ممنون وإنك لا على خلق عظيم بی کل فَلَا تُطِعِ الْمُكَلِّبِينَ وَدُّوا لَمُ تُدْهِمُ فَيُدْهِمُونَ وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّ تدر <تصفيق> أثير سیم صليمون <سؤال> ذا وعلى ح No. Oh آنسر مت نئی مسلم أَمْ لَكُمْ كِتَابٌ فِيهِ تَدْرُسُونَ إِنَّ لَكُمْ فِيهِ لَمَا تَخَيَّرُونَ کم عئی منالبلیغل متی کت ذلك زعيم أم لهم شركاء فليأتوا بشركائهم إن كانوا صادقين یو میوش فوائن سیون عیل سوجو فلست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 إِنَّ كَيْدِي مَتِينَ أَمْ تَسْأَلُهُمْ أَجْرًا فَهُمْ مِنْ مَغْرَمٍ مُثْقَلُونَ فهم يكتبون تصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت إذ نادى وهو مكتبون لو لو ن تم رویل نو بلار اوجت بور فجعله من الصالحين وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لم وَسَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَلْمُونَ وَمَا هُوَ إِلَّا